بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود ان النار ذات الوقود اذ هم عليها وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شمود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي لَهُ ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد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 محفوظ <سؤال> <سؤال>